فانخلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءها فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لا يحزن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 ثم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليقرعكم على الغيب ولكن الله يجتبى ولكن الله يجتبى من رسوله من يشاء. تؤمنوا بالله ورسله وإلا تؤمن وتتقوا فلكم أجور عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من